بريتبوا لحديث كيمامي مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضانة على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين أو مثالك أو ذكر كلاك من المسلمين للاي بن صلاح أوي تفرد به مالك ظلم دعي أويك متابع ما تتكون والبقصية زنايا كتفرود نية ولباب الزيادة الثقنية ومثال الشي مستقيم نية شنكا چندين كيس هنا بيانا لفظي من المسلمين تيايا وكوتما شيخي ابن حجار ابن الملقن لا مقنع علي دكس أو متابعي ماليكاً كدوا بوش شوي روايتاً كدوا كإمامي ماليك روايتي كدوا ووطنان شيخ البانيش هندك خس إيانيت وكي ينسي كوري يزيد وكثير كوري فرقاد وعبيد الله كوري عمر لا إرواء دا أوانش روايتي كدوا كابو مثالي مثالي كمستقيم در نجو بوشي بو زيادة ثقة باشا نفرمي قال ومن أمثلة ذلك حديثه كثير قال أي ابن الصلاح, أي ابن الصلاح. <تصفيق> ومن امثله ذلك <تصفيق> حديث جعلت لي الارض مسجدا وفهورا حديث هيك هي نمشي عندك خصائص بيغنبلو صلى الله عليه وسلم أمتي تاباس لو لخصائص سكان ولا خصائص في غنبريخ وصلى الله عليه وسلم أواك فالمجوعة لتي الأرض مسجدا يعني مواضع الصلاة همو الزوي إلا عندك استثناء همو سروي الزبي نجلس كده كان يثلاث شو نبون يشكره من عباد الصوم فلام لأمة الإسلام ما شونه له مو سرور زين يرجع كده إلا عند بد بدليل بدليل منع كلهم كابوم تعبتي أمة الإسلام كسرها مو سرور زين يجي جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا بفتح طهور يعني مطهر يعني خول خال يعني زوي زوي لي رأف جعلت لها الأرض أرهمي مطهرة تفرد ابو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزياده وتربتها طهورا سعد بن طارق الأشجعي زياده في هناوه بخلاف ما بقي رواه وما ما بقي رواه التير كاتب رواه الحديث كان نالن تربا الارض وامش بشكل اسبابي خلاف فقهاء تنك للي هندق لفقهاء تا مم بتربنه بب خونه ب ببردو ب اوجش که لسر وی زویه نکره ایله بتر باد بالجنس دو و تربت وها طهورا تربت وها طهورا بیا هندک خلاف ل مجال حديثهاي ل الفاظ حديثهاي آبيتشي شون که همون لفظ مطلقك أو تقييدك يعني مجملك أو تبينك يعني عام أو تخصيصك يعني بودلالاتان يسبب أننا جعلت لي الأرض الارض الأرض عامة كلفظك هاتب يكو زيادة ثقش بيت بونهون وتربتها طهورة تخصيصي أرضك أكاد, تخصيصي أرضك أكاد. عمومي زاويك ناقلتها إلا شيء إلا التربة كابوك مطهرات مطهرات كاما يا التراب نك الأرض عامة طلا بمشي ويخي خلافي فقهاء أم زيادة يا تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بالزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش لا هندق الفاضة هاتوا حراش طلا أو تصحيفة. لا لا لتصحيف ذا نابتي ودار قطنيش لمؤتلف والمختلف نابتي أصل أويك ربعي بن حراش بحاء المهملة عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم تفردي سعد كري طارق الجعير وابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاحهم في صحاح صحيح مسلم صحيح ابن خزيمه صحيح بن في صحاحهم من حديثه من حديث سعد بن طارق الاشجعي ام مثاليه نعوته ام مثاليه نعوته رضيع ابو متفردا برغم هنديك لعلماءاتنا أم مثالك مثالك الصحيح رخنا يعني أم مثالك قتوه وكو حافظ الله وهذا التمثيل ليس بمستقيم حافظ لنكد وهذا التمثيل ليس بمستقيم أيضا لأن أبا مالك قد تفرد بجملة الحديث عن ربعي بن حراش كما تفرد برواية جملته جملة ربعي عن حذيفه رضي الله عنه يعني لشده تفرد زيادة ثقبا زكره زيادي ثقبا اوي اقل لنا وسند كذا لنا وسند كذا كمجموعيك ين اوثقك مجموعيك ين اوثقك رواياتك لشيخك ين و رواياتك كم يتفرد يروي على خلاف ما يروون اوتيه زيادة ثقية يعني شذوذة المهم لما مجال زيادة ثقية. بطلع من ليه بمشي ونيه حذيفة أم حديث روايات واحد كده ولا في غم بي خاص الله عليه وسلم ربعي بن حراش تفرد زي كه تفرده. متصاحبيش مشكلة كنيه. صحابي أجريك ده نشبي متفرد بهرب ومتفرد حسابناك ريح. لكي تتابعون بخولبهم برام أم حدثة حذيفيش رواية كدوة وغير حذيفيش رواية كدوة يا بسكين كدو. جميعوا كتابعين حذيفيش رواية كدوه وغير حذيفيش باش嗯 أما حذيفة لدولي حذيفة شل رواية كدوة لحذيفة ربعي بن حراش تبعي بن حراش رواية كدوة كسيش لك اللبى يترزي هذيك الل市ورة كداة أما بش claro أما تفرد وفرد في فرد شيء في وتره مطلق بو دون الصحابي كده بس فقط روايته كده طبعا طريقه حديث فما بس تشو الصحابي تراه هي ومن لسأوام فرد مطلق فرد مطلق يشنا دواي الصحابي داس بينك لصحابي وداس بينك أجر لهمو نا وهم صحابيك صحابي حديثك رواياتك بفرد مطلق نازن بعلم لدواي صحابي صحابيك بونمون حديثه حديثك ريواه داك صحابيك اكو ام حديثه ربعي بن حراش روايتك اما بيت فرد مطلق لدواي ربعي بن حراش كرويتك دوال لا ربعي وا مالك سعد بن طارق سعد كهو وزاد ثقانيا موضوع بويه اويك خوين موح قوله قولك يخل مو جال كثير قال الحافظ في النكت وهذا التمثيل ليس بمستقيم أيضا عليكم السلام لأن أبا مالك تفرد بجملة الحديث نك بلفظ هل أصلا كسل ربعي بن حراش روايتي نكذو إلا كنبي إلا أبو مالك نبي لا ربعي بن حراش بس أبو مالك روايتي كذو كما تفرد برواية جملته. هل وها ربعي بن حراش بثنها الروايتي كذلك لحذيفة كابو لباب الزيادة كقنية لا نكدو عليه مقصودي حافظش معروف أعرف بكباسم كد أن أبا مالك تفرد بأصل الرواية عن حذيفة رضي الله عنه إذ لم يروي هذا الحديث عن ربعي عن حذيفة إلا أبو مالك الأشجعي فهو منفرد بأصل الحديث لا بأصل فهو منفرد بأصل الحديث لا بالزيادة بلان أقتمع شوق غير حذيفة كست الرواية كدوى وأما بقية الروايات التي ليست في هذه الزيادة أم زيادة كباسم التربتها طهورا <تصفيق> التي ليست في هذه الزيادة فهي من رواية صحابة آخرين كجابر وأبي سعيد الخدري وابي هريره وابي ذر وابن عباس كابو اقل روايات الصحابه رذا بقري وكنا ونكه هنا جابر ابو سعيد الخدري ابو هريره ابو ذر ابن عباس روايات كدوى روايات كدوى بل ام زياديت يعني وتربتها طهوران ثاني اما حديثك كصحابيك هنايتي وكو حذيفه وتربه هايتاه و الذبابي زياده ثقل نشو زياده ثقل الشوروده انا جوي صحابي رواده ربعي ابن حراشي شناوتي ربعي ابن حراش وابو مالك شناتي كابو الطريقه كان جوازه امش زياده ثقل الشوروده للطريقه كان بواده بويا حافظ امثالا شنب مثال في صحيح ابن ماكد و ذكر أن الخلافة في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة وذكر يعني شاه ابن الصلاح. الصلاح أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف طبعا أقل لحاشكت أنا أو تواوى لا وذكر أن الخلاف في الوصل والارسال بخلاف قبول زيادة الثقة يعني خلاف لا وصل ارساله يك وصلك يك يك, يك, يك ارسالك باشا أو اقل كسي يك زيادي فيه نوتمن زيادي هم لا سندج دروس به هم لا متنج دروس به أجر أم لفضاب مشيوبث وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف كلاء النسخين من دواعي. لا مشكلة أويك صحيحة أوياء الخلاف أقول وقعت الجملة الأخيرة من كلام المصنف في نسخة همزة ذلك النسخ هكذا وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف. في قبول الزيادة الثقة ركوا راسك كقل بيتوا بويا أمر صحيح شنكا وصل ارسال خلاف لوصل ارسال إيش هل لبابته لجنسية لجنس زيادة ثقة وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة أم قول قولك أبيت تأويل بكربيه تأويل بكربيه معناه يبدأ بنرد بابي ساله هاشيكا هندك لاقصى شيخ احمد محمد شاكر افعلي نوى <تصفيق> بلام اودكيكو صحيحا كبالين كالخلافي بكافي هاذ هذا باب دقيق من ابواب التعارض والترجيح بين الادله بابي زيادي ثقه بابي زيادي ثقه وتوجيه توجيه خلاف لما اساله زور وردة زور ورده ولا أبواب كان تعرض ترجيحه وهو من البحوث الهامه عند المحدثين والفقهاء والأصوليين فإذا روى العدل الثقة حديثا أجر كسيك راوي شعدي الثقة حديث غريوادكا وزاد فيه زيادة لم يردها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة أما ترجيحي مذهب مشهورك كده أقل كسيش عدلي ثقة حديثك رواياتك زيادية بينه رواتي ترغيري أمنيان هنا بيت من العدول الذين رواهوا نفس الحديث طبعا نفس الحديث وقيدة أو رواه الثقة العدل نفسه ينخوي جاريك با مختصر رواياتك جالب مطول رواياتك نفسه مرة ناقصا ومرة زائدا قول راجح قول صحيح كلا مثلا فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة سواء وقعت من رواه ناقصا أم من غيره يعني همنا قص كشفر أجيره هم زايد كشفر أجيره يعني أقدر كسب بس بمتولي هنا كسب بناقصي هنا هاد بشهور أجري بيش في أكتره وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا وسواء غيرت الحكم الثابتة أم لا يعني حتى أقدر عند رالكاني مخالف وبدل عليه حديث تريش فيش في أكتره إيش فيك يا كري؟ يعني لمجال حديثة ودرجة المجال فقه أصول يعني أو كاتبوه دو دون دلالي مستقل ايشي لقى الله عكره؟ أولاً يا ضلعي لبراء معاماة زيادة فقهيتها يا زيادة الفاضيتيها إيش يبانا كري مخالفة بشتكي ترى؟ حسابي لقى الله عكره وإعتبار إيش بذا عندي؟ لمجال ثبوت ودرجة بوم مجال لما جالي الثبوت دلال شي ولا ايش ليه والصحيح سابك ليه فشتا مجال دلالات وتعارض بين ادلة سواء اوقعت ممن رواه ناقص ام من غيره وسواء اتعلق بها حكم شرعي ام لا نك لا بس ريلة فضائلة ولا ايش ليه برنا حكم شرعيش ولا ايش وسواء غيرت الحكم الثابتة ام لا وسواء اوجبت نقض احكام ثبتت بخبر ليست هي في ام لا يعني حكم تريش أقرب السنة بدليل كتير ثابت بوبيه أم أتواني أخلي وشيني توا نقضي كابون منا لو جوب بيك تشقي كتير أقرب أو ثابت بو محقين بو أم أتواني نسخي كا بوشي يعني تعاملي لقضاعك ليه وكو دليلك معتبار ثابت وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدفين أما قصي أحمد محمد شاكرة وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتابه الإحكام في الأصول ويحكام الأحكام في أصول الأحكام في هي قواية؟ كيف كاندين بحث كاندين يعني مباحثي يعني زور نفسيته أكتب إحكامكِ، وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلاً هاماً بالأدل الدقيق في كتابه الإحكام في الأصول ومما في ومن ما قال فيه إيك لوجت غرينجاني كلاكت بدائل إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره. اقر كسر عادل زياده شب و روايه شي روايه كسر كسر نيبو الروات فسواء انفرد بها او شاركه فيها غيره اقر كسر لقل اذا به ين منفرد به و كسر شي لقلنا مثله او دونه او فوقه كسر و كخي لا لا خوي كمثل به ين لسرو خوي <تصفيق> فالأخذ بتلك الزيادة فرض ومن خالفنا في ذلك هل كان هناك مخالف من ببرة الزيادة في قولناه فإنه يتناقض أقبح تناقض فيأخذ بحديث رواه واحد لكاتك حديثك وراء كسر كسك روايتك بانمون أقر حديثك كان كسي روايتك كدوا أميش روايتي كدوا ما بالجيل السريكي وما هرجالي أصله هي الهاء لكانت كحديثك كيشي يقرأ فيها ويقرأ رواياتك الوارئ أجداد فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كله أو يخصصه به يعني بولم تخصيص قرآن فيك يعني أم حديثا أو يكل قرآن هاته يعني أم حديثا أو عامل قرآن ده هاته تخصيصه يعني بحديثك يكز روايتي أكا يتعامل به يفسر القرآن ويخصص به القرآن ويخصص به القرآن لكاتك كقرآن وهم بلا شك أكثر من رواة الخبرية الذي زاد عليهم حكم آخر لم يروه غيره وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع إذا كانت كخبري فردك ولا قريب إيش التعامل في أكاد لقال أحكام قرآنك قرآن متواترة بل أقر كسك زيادة ثقائك بينه لحديثك ذاك كروات تريشي لقال دايا أما ثم قال ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلا أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظه زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث هذه <تصفيق> الجوازات حديث غريهات كسيتر لا رواة تتر لأصحابه كان لشيخه كور رواة نكتب فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلا مثلاً أم بشوازك للشواز كان روايته كدوة مثلاً بموصل روايتي كدوة كسيه تتر وأمرسل روايته كدوة أو يرويه ضعفاء أم روايتي كدوة كسانه تتر ضعيفاً رواية كدوة وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يرويها غيره من رواة الحديث. لفظيش شهناوى كثلا حديث لرواة حديث رواة وكل ذلك سواء. يعني من حيث القبول. حميو وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه. بوبلجاني كليفيش وباس من كدوى بلجانيشيا. في وجوب قبول خبر الواحد للعدل الحافظ يعني اللي ربما درى كذي أصل مسألة زيادة ثقافة ورقتني ورناقتني فرعك اللف اللفروعي خبري أحد مشكلة خبري أحد كأنه فرعك لس أصل أصلك كيدرسي كيدوا معتزيل درسي تول معتزلة هاتون مسألة خبر أحد ومتواتر وشيب بزمي كان دلس كدوة يعني قبول حديث مسألة زيادة ثقاش لبراو راويك زيادة أهيني كسي ترنيه يناوى يعني فرعك اللفروعي قبول خبريك أحد أليه؟ وكل ذلك سواء واجب قبول بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل حافظ وهذه الزيادة وهذا الاسناد هما خبر واحد عدل حافظ خبر واحد عدل حافظ ففرض قبوله لهما ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أم لم يروه سواه كسيت الروايات كدو يا رواية ما خدي خوي أم شخصا شخصك الثقة وعدله شروطي تيا بيك كسيجبات بيك كسيجبات قبولك، بلام دراسي أم مطلقليش كابن حزم باسيكات مسلمنيا، كي مسلم أو قسيش ابن حزم أو تفصيلك ديون خدمة كخبري أفند زياد الثقة بهذا شبا سب شكاوى بس شكاية مقبولة. شوف ليش مخالفين هي لا محله وهي تجمع لنيواننا هكذا بس هادو شيء منافيه كترًا أقى يعني فيه نوع مخالفة فيه نوع مخالفة او كميا مسلمة أويد دو مسلمة قبولي أويد دو مسلمة نفي ترش أميسيه مش سيري شيء كده مراجعاتي أجر مراجعاتي قبولها أبو والراجعاتي قبول نبو وريناقله يعني أمي كلام ابن حزم منصب لا سرشي لا لسر سألوني كواي تروكونا زيادة ثقة مطلخ اثرنا بخس شيء تو وهذه الزيادة وهذا الاسناد خبر واحد نشوف كيما كي بين أم أم أم أم كسا يروي يروي ما لم يروي غيره بيقول لنا غيره او كتبوا شيء في بلين اللي رواها اما حاجه والمانجتوه تيخوي عند التحقيق لبين علماء امنيه عند التحقيق كامينا بخالي السيامة أو زيادة الثقية ومناثات بالاتفاق بالاتفاق ورقيا يعني غالبا بل نوري جيد إلا من شد لك المخالفة أو منافيه منافية كهي جمع إقنات إلى بين ردك إذا طالما أويك فيه نوع مخالفة خلافك اللي ويدها يا زياد طالما كلامك بن حزم اللي ويدها نيه كلامك يا ابن حزم رحمه الله لبيد لبي عليك تشبه سيك عليك كسك ترك زيادي ثقاءك مطلقا ولا نبالي روا مثل ذلك غيره ام لم يروه سواه ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد ولحق بمن اتى ذلك من المعتزله وتناقض في مذهبه وانفراد العدل بالنفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرقه أما مسلمة بالله من الأقل لشيء عدى بيبين للزيادة الثقية كمنافينية. كمنافينية يعني أخوات زيادة الشيخ أحمد محمد الشاكر أما هم مشتني نقل كدوى مش موضوعي كثيرة الموضوعي كثيرة لا يكمس عليك مسلمة <تصفيق> ثم إن في المسألة اقوالا أخر كثيرة شنق سيترها يا مذهبي ترها يا لسل مسألين ذكره السيوطي في التدريب تفصيلا ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه والحق ما قلناه والحمد لله نعم قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة القرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها فهذا له حكمه وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد انتهى كلامه النوع السامن عشر جوري هجديم لا جركاني علم حديث مصطلح حديث بريتيالا المعلل المعلل معرفة المعلل من الحديث اريد دقيق في مساله تسميه معلل ابوابي <تصفيق> <ها؟ تصفيق> المعل المعل يعلل تعليلا شتري بس اعل يعلو اعلانا المعل اسم مفعول معل دقيقته چون كان معل او فيه عله اشته معل بفيه عله اما المعلل من التعليل من السبب من التسبيب يعني دقيقته معلل غلط مستعمله شو معلل معرفه المعلل من الحديث وهو فن خفى على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهلي يعني كسيك جور شال زان بيت نزانت إما بوشي إجن فلانكس ضعيفة فلانكس فلان حديث لا يصح هاتي سيدك ها سيدك صحيح أيما فلان يحدث عن فلان إلى فلان أو أوني فلان كتبها تو جاري ويا حديثك هي لكتيبك معتبره حديثك اللي مسلمها لبخاري شاذ بخاري ومسلم بسنة رجال الصحيحين صيريخيبون من أجيس كسك علمي نية تماشيك وأزاني ثابتة بالله كسك دي الله أو حديثة أو سندة صحيحني عموما علمي إلا علم شيء دقيقة ووردة وخفية خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض الحفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهلين أم قولة ابن أبي حاتم لكتب العلال نزيق لم قولة روايات علي بن عبد الله المديني يعني يكي قولك كلا سامي علي كوري عبد الله المديني وحافظ لنكد الله وقد تقصر عبارة المعلل منه فلا يفسح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيّرفي سواء. إني أقربون عندك يك أو ممارسة, ممارسة هي فيربو. على لحفاظ الحديث أزانهم حديثين يعني أصحتر الأبيان ربما نتوانية بيلات نتواني بيلت نتواني بيلت بيلي وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفسح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخوة عموما وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة الجهابيث جمع الجهبيذ الجهبيذ بكسرة. لا يخمن بجهبيذ في التجربة ذا. التجربة لا يخمن التجربة ذا بك ببشي بكاريه بوكسى, بوكسي ماهر بسبور ممارس بيت. بويا جمع وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميز السيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف هذه هي مزولة أكبر هي بدي بداسكسي كوا السيرفي زوجه لبازاره تهزاریک بیشتری تهزاریک جلاه دیوک دستگسیکو آیا دیکه دیکه داره؟ مزوره تو هم چی سیدی کی بس آو دست سیده داره ذهنت کاتی خویشی پری علتونی هوا زیو هوا دستنلی داره ذنی ونه حسابی که دو ذنیه تی مزوره زیوف یعنی المزیف یعنی مزور. بين الجيال والزيوف والدنانير والفلوس فكما لا يتمارى هذا لا شك كذا يقطع ذاك بما ذكرناه محدث ناقدش جهابذش وابنا ومنهم من يظن ومنهم من يقف ومن يخف هيا نشاء أما لو أشي مزور مزورنا بي نبي نئزان حديث تشيه بحسب مراتب علومهم وحثقهم واطلاعهم على طرق على الحديث وذوقهم حلاوه عباره الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من الفاظ الناس يعني كسي كامل اتوانيه الناقد كسي كامل ابيته المجتهد لمسائل علال يعني في جنك يهبت ملائكه شهابيت دائم ممارسه الحديث وامانه بزانكام حديثه كام حديث كاميان صحيحه كاميان ضعيفه كامان ممكن شاذ ذا كام ممكن شاذ نب او شويه النتيجه ممارسه وتناي عقلي شخصك والذوق او كسك لا لا هيا لعلم الحديث ازانك أم عباره عباره في غمر اخوان صلى الله عليه وسلم عباره في غمر اخواني صلى الله عليه وسلم فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة حديث حديثها نورين في غمبريتي في وجهها، هندك إجدارة كلمات تبورها ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة اشتاك دمبر دنبر سيك قاتلتنا حديثك أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة يعني خلك بس فروش لا علماء حديث أزانا حديثك أما يبلغ كلمات زيادة فيها وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد ب سندا بطرق ت تعلن بيدوز أزانا لا أسانيد بزانا كم كم حديث كم لفظ زيادة بس لأ وقت وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل أو بدليل بجمع طرق واختلاف روايات وشيني نشتجيبوني شخص كان وحفظيا ومنزلان لإتقان ومنزلان للضبط يعني أمانة همي دوري بينا حديث كان كدوة. سنة ده كان سنة ده مثلا مدني شخص يكتئب مدنياً قصيرة زيادة نعم، أما على خويه جرسية. شخص يكتئبون منا متقن، شخص يكتئب يروي بالمعنى، شخص يكتئب لا يروي بالمعنى. كان دين أمور معتبر هي أتواني بهوي أوانو بهوي أوانو بودر كذا خلال الشدة رؤى ده لم حديثه خلال الشدة رؤى دا. بو أنا <تكتشف> أيدو ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله يعني أعظمه كتاب العلل لعلي بن المديني <تكتشف> لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص يعني هم شيخ بخارية او حقيقة. بلام شيخي هم مو محدثيني شاهد تاروشي قيامة لتش علمي لعلم علل لعلم علل وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص كتاب العلل لعلم علل يعني خاص وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه وكتاب العللي الخلال أمسي كتابه لكتابه وكان علل عللي مديني عللي ابن أبي حاتم وعللي خلال ويقع. في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المساند. بو ويقع في الحافظ بكر من التعاليل ما لا يوجد في غيره من وقد جمع أَزِمَّةَ ما ذكرناه ازم ازم جمع جمع زمام فسر وزن اشعه وهي جمع زمام نقلي وتأزمة جمع زمامه يعني, رشمي حميلك على قطني يعني أو تنكتيابية رشمي أو تنكتيابية زمامية أو تنكتيابية هم يقولك في ده هيا على خطنيدا هيا يعني اكتبتها أو شو اكتبت لبردستا به أو على خطنيدا ها لي بسه وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك ترقيب لتياء العلا الوالد في الأحاديث النبوية بنيتان غنية علا كدارقطن تاني وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه حافظ بن كثير لا هميا باش لهامويا عظيم وهو من أجل يعني يا من في بل بل شكت بل, بل أجل ما رأينا وضع في هذا الفن من أجل كتاب في هذا الفن لم يسبق إلى مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله يعني كسي ترنات ونشتيوه وأبينه فرحمه الله وأكرم مثواه دعي بواكاد ورحمته وتكريم منزله ومستقره يعني قبله فأكرم مثواه يعني من منزله هو ومستقره ولكن يعوزه يعوز أعوز يعوز إعوازا يعني يعني يحوجه فلام <تصفيق> شيء لا بد من شيء لا منه وهو أن يرتب على الأبواب تسار أبواب فقهي ليقرب تناوله للطلبه هووي لباب كهيا طلب بقى صيام مع كمال حديث متناثرها تول كتابي عليه درقطني إن سنتعقت يشد أو ند روايات وطرق دبارة كاتوا بحريك بيني فيش شيء خذ ملين نزنب شناري أو ند طرق يعني فعلا بضم أجد تجيب كلاس أبوابي حديث حديث بقى وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلة أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم يعني في حروف في مساني ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جدا مبدد يعني مفرق مفرق لا يكاد يحتدي الانسان الى مطلوبه منه بسهوله الإنسان خديكه نتواني او كد لو كسبه الموفق فصل معلنكمه امه لحاشاكم محش ما شاء الله. <تصفيق> هذا الفن هذا الفن من ادق فنون الحديث واعوصها عويس يعني نارحت زور جران عويس شنو يا أعوص يعني زور جران نارحت بل هو رأس علومه وأشرفها لا سرع علم كان مصطلح يعني جران كان علم مصلىح علماء ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب دقيق تفكر نوعي باردة إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. يعني أقول ميش كد كله خد مثال علم إلّا خد إيش زايمك وعلمك إيش والله يعني بخشيبه خد لنا الدنيا بزيو يعني خد إيش خرب علخمك وخبر علمك إيش كده. أجر فهمي ثاقب بده أبو أمم أمم لپيش خذ جاب لپيش هم يجي إلا الفهم الثاقب والحفظ ذي انجابته والخبرة. فشوف الفهم الثاقب هذا زور ميما. ان حفظ، جاه حفظي صدر تابو، حفظي صدر يشد نبو كثيب تابو تأكيد تابو هي خود دست خود درستي خود ممكنها شرط يعني استاذ تابع العلماء المعاصر أو حفظان نية كعلماء قديمة يعني. فلا مهنديك هاي لم ل ل المعاصرين وكشيخ الباني أبيني ما شاء الله. كا إنيش هاي كد دقيقة. عن خبرش خبرة يعني هالتاعي طلعي هبه بسر سانيد بسر رجال بيرش كيوتاع. ولهذا لم يتكلم فيه إلا الخليل لعلم علال كم كس كبد المديني علي كري عبد الله المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وبحاتم وأبي وبزرعة وأبي والترمذي والدار قطني مجموعيه كامله محدثه وقد ألفت فيه كتب خاصة فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر جاء الترمذي علني صغيري أميما بستاه وكتب كتري شيئا العلل الكبير يستبع طبعك كلاود ومجلد مجلد ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف أو كتاب نيكاس مانكل على خلال مدينيو أو نيكاس مانكل ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف وقد حكى السيوط في التدريب أن الحافظ بن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول أما أمكتبه الله ولم أره أحمد محمد شاكر ساكاديان سيوطي احمد محمد شاكر اخر عباره سيوطي نقلك او قد سيوطي في التدريب ان الحافظ ابن حجر الف في كتاب سماه الزهره المطلول في الخبر المعلول ولم أره ولو وجد لكان في راي جديد للنشر كلام احمد محمد شاكر أقول لن أتبع هذا بيث أما أتبع هذا مستحق لايقي أو يكاب الله بو لبر اعتباري الحافظ لأن الحافظ بن حجر دقيق الملاحظة يعني ورد بينا واسع للطلاع ويظن أنه يعني وقماني شبريب وحافظ أنه يجمع كل ما يتكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة وتجد الكلام على إلى الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة من أهمها من نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي والتلخيص الحديث وفتح البالي وكلاهما للحافظ بن حجر ونيل أطار للشوكان والمحلى للإمام الحجة بمحمد علي بن حزم الظاهر وكتاب تهذيب سنن أبن للعلامة المحقق ابن مقيم الجوزي وعلة الحديث سبب غامض خفي، إلا إن السبب كهكذا نادي على مكتسبات وأن لا للسنة داعي علامة داعي في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. قادح في الحديث مرجنيا في الحديث يعني في السنة ومتنا بجاري وهي في في السنة يق يقدح في السنة لكن لا لا يقدح في المتل سندك ضعيف به الحديث صحيح جري و السند صحيح لكن المتنجي المتنب والمشهد يعني بوشيوا هو الحديث الذي مع الظاهر السلامة منه والحديث المعلول حديثك علة دار بيت هو الحديث الذي طلع فيه على عله تقدح في صحته مع الظاهر سلامته منه ويتطلق ذلك الى الاسناد الذي رجاله ثقات بس بس إلا كما اصطلاحاً في ذلك إلا السندك بيت رجاله أنا شي بيت ثقات به بي. أما طريقة سندك خوي منقطع به معضل به بي. أما في ناظره شيء معل هل شنوى إلا يا بو ساقب ألا إصطلاحاً إلا لا سندك داع بكار الدير كالظاهرة يمتصب ظاهراً متصل بأرجالكاني ثقافة به رجالك ثقافة به بن ما يستأجر حديثة معلولة أي أقر معلولة أي أقر مرسل ظاهرا معلولة في الظاهر معلولة حسنت ويا خفيفة معلولة الصلاحية أي أقر مدلس به مدلس بي الصلاحية أوها يعني و آه... والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها ويتطرق ذلك إلى الذي رجاله ثقة. الجامع الشروط الصحة من حيث الظاهر. من حديثك من حيث الظاهر صحيح به علة لويدها أما حديثك من حيث الظاهر ساقط به علة لويدانية. والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث طرق حديث ككوكي توانجع زاني وحديثين مع معلّة, معلّة. والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإدقانهم فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه يعني ضعيفة معلّة معلولة يان جاري قسيده سر اكاد بتشان جان بخلاف يانه الستاء وربما تبصر عبارته عن إقامة الحجة على دعوه جاري وهي ذننيك شيباني حديثك بلا ايوه يعني بدلينيا بلغ شيباني فقال عبد الرحمن بن مهدي معرفه عل حديث الهام لو قلت للعالم في الحديث من أين من اين قلت هذا لم يكن له حجه بالجاي شيء نيّة بسيطة لو كات نقبل جاي هرنيا همشي مقصية معنائي أونية بفي وجد بفي وجد صوفي أنا بفي ذوق على خواه بلايوان بدو رزبوه سوينا به أو وجدو ذوقه صوفي أنا نا خوا بلايوان بدو رزبوه نه نتيجة خبرة نتيجة ممارسة نتيجة قوام القواعد لا شخص كهيا كافك اما ديان ينيلله ده ظله مشكي امع لما يعني جه بها بو يدرسه كاما لا يمكن ان يكون هذا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم او كتالي لا يعجبني هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا مما يخالف الشق لو وثانا برقص فيني هشتى فلام لو شي متابعش كان برقص دوزي ثوان فقال عبد الرحمن بن مهدي معرفة علة الحديث إلهام لو قلت للعالم بعلة الحديث من أين قلت هذا لم يكنه له حجة فكم من شخص لا يهتدي لذلك وقيل له أيضا إنك تقول الشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت فمن تقول ذلك علم حديث صحيح أما ثابتني فمن فمن شخ البنيل حشكار لعله فمن أوف بما يعني تنقل عما بما مما هل كان فقال أرأيت لو أتيت الناقده فأريته دراهمك فقال هذا جيد ألا أجبش اللهيك أبلك الصيغ فيه بع ركنت بدي بده استوى دله مكان تي فعليك السليم وتواوى وهذا بهرج بهرج يعني مزور مزيف البهرج يعني الباطل المزيف أقولك هذا بهرج اكنت تسأل عن ذلك فسيارك أي بوتي مزورة أو خبيرة تواو أو تسلم له الأمر قال بل أسلم له الامر. قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة لبرخ عندين لبردي رأسي حديث ومناظرة لقل يكثر لق العلماء وخبريشن صلاة مهارات لسر حديثها واسئل أبو زرعة من حجة في تعليكم الحديثة بلغة شيء لسرقوا حديث فان حديث معلوله فقال الحجة وأن تسألني عن علة حديث فأذكر علته ثم تقصد ابن وارته يعني محمد بن مسلم ابن واره ابن واره فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ثم تميز كلاما على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا هشبش ولا فلان وفلان وفلان شن كسيشبي على الله يا جبشي ولا باسيك باسيك أجر خلاف لبيننا ببينت أم نقصيك كم وقصيك كا فعلم أن كل منا تكلم على مراده هذا يشب وسخ يقصيك دوب فيه اشتاق وين وجدت الكلمة متفقة أبن هذيك من علهم ما يقساكن، فعلم حقيقة هذا العلم. على اجر أوبكو، شوف ففعل الرجل ذلك، فاتفقت كلمتهم فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. حموما، بس شتيق ساكن. على علم عليه حديث؟ ممكن صحيح بها فلانا كس بون كاتي ام زياده اهني ام زياده اي كتيا ام زياده اي يعني ام زياده اي ثقيا ام اي مخالفني ام اي مخالفني نابت اي علاي ام اي بنيتي علاي بوشيوا ككدويتي كان سالكا هم يقسى كنسر اوشتيك كدوى والعلات قد تكون بالارسال في الموصول يعني حديثك كوي موصولا كسيدات يرسله لا يوصله او الوقف المرفوع مرفوع يرويه موقوفاً. او المرفوع او المرفوع او في المرفوع او حديث او المرفوع او المرفوع او المرفوع او المرفوع او المرفوع او المرفوع او المرفوع او المرفوع او المرفوع او وهم واه او او من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائنا تنضم إلى ذلك وأكثر ما تكون العلل في أساند الحديث فتقدح في الإسناد والمتن معا زورجر علك رؤدا لسند يعني أبيته وكالي تضعيف كذني حديث سند حديثك ومتنك إذا ظهر منها ضعف الحديث أقر كتشي تبث معي تضعف كدني متنكش جاري واش هي وقد تقدح في الاسناد وحده تنهى زرل السند كأده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح مثله نمني حديث يكنتها الحديث الذي رواه يعلى بن عبيد التنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمر بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار البيعان من باب التغليب يعني البائع والمشتري البيعان بالخيار الحديثة اسم حديثة بمشي وهاتو البيعان بالخيار لسنا ذكية عن عمر بن دينار فهذا الاسناد متصل بنقل العدل عن العدل برام وهو معلول وإسناده غير صحيح أعم سنده صحيح نية برام متنك هاتوا والمتن صحيح على كل حال لأن يعلى ابن عبيد غلط على سفيان في قوله عمر بن دينار وإنما صوابه عبد الله بن دينار يعني أصدقى أوي عبد الله بن دينار براما ولا شيء عمر بن دينار هكذا رواه لعيمة من أصحاب سفيان اوانلا سفيان وروايتي عن كدوة؟ سفيان وروايتين كدوا سفيان الثوري وكو ابي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم ورواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد تقع العلة في مثل الحديث جار واعل لك المثن كذب السبب كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم. وليد بن مسلم. ايش كلام مدلسي. فلم يرد وحدثنا الأوزاعي عن قتادة عن قتادة أنه كتب إليه يخبره. قتادة ايش كلام مدلسي. كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه. حدثه. كي قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم تبشت في أغنبري خاصة الله وسلم ولا تبشت أبو بكر وأمر وعثمان ففاتحة دسيا في وبسم الله الرحمن الرحيم يعني نأوت لانو يجي جهري في أول قراءة ولا في آخرها يعني قبل الفاتحة وبعد الفاتحة للسورة التي تأتي بعدها نبو فاتحة نبو غير فاتحة بسم الله بعدين يجيب نبو ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد ولي ذكره مسلم عن الأوزاعي قال اخبرني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمعان يذكر ذلك قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث فعلل قوم روايه اللفظ المذكور يعني التصريح بنفي قراءه البسمله هندكاتنا لا علماء او لفظي كنفي اكاد نفي بالبسمله اكاد يعني التصريح بنفي قراءه البسمله لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة كاتك زوربزور رواية كدوة فكانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين من غير تعطل ذن ذكر بسمة زوربيان كرواية كدوة تيانشي فكانوا يستفتحون القراءة أم لفظ نبوه أم لفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم من أما بس نكر على الله زوربيان من غير تعرض لذكر البسمله وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح ورأوا أن من روى باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهما من قولي كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون يعني أوه كاركي فرواه على ما فهم وأخطأ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها السورة هي الفاتحة وليس فيها تعرض لذكر التسمير ونضم إلى ذلك أمور منه أنه ثبت عن أنس أنه سويل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب وانظر ما كتبه الأخ العلام الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية مثال مثالك هنا ينوال سير اويك ام حديثا معلولا جنك زوربيان كريواتين كدوا فكانوا يستفتحون بالحمد الحمد لله رب العالمين و لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم تيانيا بل ان اويك الصواب معلول نيا من باب زيادة الثقه من باب زيادة الثقه و علماء زور دفاع لوكينا كدوا لحاشك كتب بن جوزيل كتبي تحقيق الله ان تعرض بالطعن لحديث أنس لا وجه له لاتفاق الائمه على تصحيحه ومعارضه بما لا يقالب سنده في الصحة قبيح بمن يدعي علم النقل وتعاقبه من الملقن قائل فيه نظر فان الشافعي ضعفه وكذا الدارقطني والترمذي وانظر الانصاف فيما بين العلماء من الاختلاف لابن عبد البار ورياض الجنة في الردي على عداء السنة للشيخ مقبل من هادر الوادعي والنكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر علي الحلبي الله وليه في هذه المسألة جزء مفرد يسر الله تماما نكتفي هذا القدر وصلى الله على محمد.